وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري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 قَالَهَا هِيَ عَطَايَا أَتَوَسَّكُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى وَنَمِي وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ الْقِهَا يَا مُوسَى فَالْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سنعيدها فيرتها الاولى واضم يدك الى جناحك تخرج بيضا من غير سوء ان ايه اخرى لنريك من اياتنا الكبرى اذهب الى خير عون طغى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 114. ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا 115. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى